أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرضا أكثرهم فهم لا يسمرون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر و وَبَيْنِكَ بيننا وبينك حجاب فامل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يُوحى إلی أنَّ مَا إلَّا هُم إلَّا هُوَ وَاحِدٌ فَاسْتَقِمُّ إلَيْهِ فَاسْتَقِمُّ إلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا هُوَ وَيْدُ للمشركين الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَنْنُونٍ قُلْ إِنَّكُمْ نَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجَادَلُونَ لَهُ أَن ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَثْبَاطِ أَيَّامٍ سَوَاءَ السَّائِلِينَ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 ذلك تقدير العزيز العليم فإن آرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن لا إلا الله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 وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَائِقَةُ الرَّذَابِ الْهُنِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إلَى النَّارِ فَهُمْ حَتَّى إِذَا مَا جَاءَ شهد عليهم سموهم، شهد عليهم سموهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهتوا علينا؟ قالوا أنطق الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُنُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْفُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عليهم الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ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 ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فَإِذَا النَّذِيرُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُنقِضُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُنقِضُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِنْ مَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهر والشمس والقمر لا تسجدون للشمس ولا للقمر وسجدون لله وسجدون لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.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 وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا في عِرضه ويوم يناديهم أين شركاؤه قالوا أعزنا كما مننا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤس قنوط ولئن أذقناه رحمة من من بعد ضرر أمسته لا يقولن هذا لي لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إندي عنده لنحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليق وإذا أنعمن على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنِّي كَالَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أضل من هو مَنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيْهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ أَوَلَمْ يَكْفِذِ رَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شهيد.